Allahu ala muhammadin wa alihi al-Tayyibin al-Taahirin. ma Weiden. الاختلاف بين الفقهاء في الوقت الاختصاصي حيث نسب إلى المشهور القول باختصاص أول الزوال بمقدار أربع ركعات بالظهر بحيث لا تصح فيه العاصر واختصاصي آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعاصر بحيث لا تصح فيه الظهر بينما ذهب جمعون منهم سيدنا قدس سروه إلا أن الوقت منذ الزوال إلى الغروب مشترك بين الفريضتين راية ما في الباب إذا أوقع العصر في أول الزوال عن التفاتين لم تصح منه لفقدها شرط الترتيب لا لعدم دخول الوقت وإذا أوقع الظهر في آخر الوقت ملتفتان لم تصح منه لورود النص الخاص بتقديم العصر عليها لا لاختصاص الوقت بالعاصر وبناء على هذا المختلف من الاختصاص والاشتراك ذكرت عدة ثمرات الثمرة الأولى إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات ثم حاضت المرأة أو جن الرجل أو جن المكلف فحينئذن حيث مر عليه مقدار أربع ركعات وهو في إطار التكليف فهل يجب عليه قضاء صلاه الظهر ام يجب عليه قضاء صلاه العصر وهنا افاد الاعلام بان الواجب عليه قضاء الظهر اما بناء على مسلك الاختصاص وهو انه لا امر بالعاصر في اول الزوال بل المامور به منحصر في الظهر فالامر واضح فان القضاء فرع الفوت والفوت فرع وجود الامر فحيث لا امر بالعصر في اول الزوال فلا فوت فلا قضاء واما بناء على القول بالاشتراك اي ان الوقت منذ الزوالي حتى الغروب مشترك بين الفرضين فهنا أفاد سيدنا قدس الروح بيانين لإثبات أن الواجب قضاء هو الظهر البيان الأول قال ان الوقت وان كان في حد ذاته صالحا لكل منهما الا ان صلاه العصر مشروطه بخصوصيه يعجز المكلف عن تحصيلها لأنها مشروطة بسبق الظهر والمكلف في مقدار أربع ركعات لا يستطيع أن يأتي بالعصر مسبوقة بالظهر فالأمر بالعصر قد سقط لا لأجل عدم دخول وقته بل لأجل عدم القدرة على امتثاله وكما أنه لا أمر في فرض عدم دخول الوقت فلا أمر في فرض العجز بينما الأمر بصلاة الظهري شنو؟ فعليون لفعليه القدره عليه فلذلك يصدق في حقه انه فاتته الظهر فعليه قضاؤها هذا البيان الاول البيان الثاني ان يقال ان المراه التي طرقها الحيض بعد مقدار اربع ركعات اما ماموره بكلتا الصلاتين نقول هكذا اما غير ماموره بشيء او ماموره بكلتا الصلاتين أو مأمورة بأحد الفرضين معينين أو مأمورة بالجامع أما أنها غير مأمورة بشيء فمناف للضرورة لفعليه الأوامر بفعليه شرائطها واما انها ماموره بالفرضين فلكونه تكليفا بما لا يطاق فهو ساقط واما انها ماموره بالجميع أو مأمورة بالعصر معينان فكلاهما ساقط لمخالفته لشرط الترتيب فإن أمرها بالجامع بحيث تكون مخيره أو أمرها بالعصر تعينان إلغاء لشرطية الترتيب فتعين ان تكون ماموره بشنو بالظهر فقط فلا فوت الا للظهر ولا قضاء الا للظهر ولكن كما سبقت منا المناقشه هل ان دليل شرطية الترتيب يشمل هذا الفرض وهو فرض العجز عن، فإنه عاجز عن الاتيان بالعصر لا في نفسها بل عاجز عن الاتيان بالعصر. بعد الضوء، فهو عاجز عن الترتيب غير قادر عليه. فهل أن دليل شرطية الترتيب يشمل محل الكلام أم لا؟ قل وياي يا شيخ إبراهيم. فإن قلنا بأن الدليل شرطية الترتيب، وهو قوله في موثقة عبيد ابن زرارا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا. الا ان هذه قبل هذه ومقتضى اطلاقه كون الترتيب شرطا حتى في فرض العاجز كما ادعي مثلا ان قوله لا صلاه الا بل بطهورين يدل على شرطيه الطهور حتى في فرض العجز فلو كان فاقدا للطهورين فالامر بالصلاه ساقطان لان المامور به غير مقدور فلا فعليه للأمر بالصلاه فمن فقد الطهورين طول الوقت كالسجين مثلا الذي لا يوفر له ماء ولا ما يصح التيمم به طول الوقت فلا أمر في حقه بالصلاة لعدم قدرته على الامتثال فلا قضاء عليه لأن القضاء فرع الفوت ولا فوت فإذا قلنا إن دليل شرطية الترتيب مطلقون حتى لفرض العاج فلا أمر بالعصر اصلا وأما إذا قلنا فانتبه ولا تغفل يا شيخ يا شيخ ابراهيم بان ما صيغ بصيغه الامر مقترن بقرينه ارتكازيه وهو اناطته بالقدره فإنه إذا قال صل العصر بعد الظهر أو بعيد الظهر كما في بعض الروايات وليصلي العصر بعدها أو بعيدها فإن نفس هذا الأمر منوط أو محفوف بشنوه؟ بقرينة ارتكازيتين وهو كون هذا الامر عند, ال... عند القدره فهو في حد ذاته اصلا شنو منصرف عن ولو ياي فرض العجز قاصر عن الشمول لها من الأول ومقتضى ذلك ان شرطيه الترتيب اصلا ساقطه في فرض العجز فاذا سقطت شرطيه الترتيب رجعنا لاطلاق الادله ومقتضى اطلاق الادله انه مخاطب بالظهر كما هو مخاطب بالعاصر إذ لا مانع من فعلية الأمر بالعصر في حقه إلا شرطية الترتيب وهي لا تشمل فرض العاج فبناء على هذا المقال الثاني يعني يتبين وجه المناقشه في كلا بيانين اللذين أفادهما سيدنا قدس سره في صفحة مائتين وعشرة من هذا الجزء الحادي عشر من موسوعته الشريفة المنيفة ولكن حيث لا يمكن أمر المكلف بالفعل بكل الفريضتين لتزاحمهما فنحتاج الى معينين او نقول بالتخيل فان تمت قلو ياي فان تمت دلاله الروايات على انه اذا تزاحمت الصلاتان في اول الوقت قدمت الظهر أخذنا بهذه الدلالة وقلنا بأن الواجب قضاء الظهر وأما إذا قلنا لا دليل في الروايات على هذا الفرض فلا محاله ما كان مخاطبا بهو الجامع بينهما فما يجب قضاءه والجامع اي اداء أربع ركعات عما في الذمه من دون تعيين انها ظهر او عصر فلنرجع الى الروايات يا شيخ حسن مالك مشغول محرم الايام لكن لا باس بالمرور على الروايات والشيخ حضر المحرم من قبل بل الموسم بشهرين ثلاثة مشغول وقد تعرض سيدنا قدس الروح لهذه الروايات صفحة 148 من نفس هذا الجوز وهي الروايات الواردة في بيان وقت الفضيله فيقال إن هذه الروايات لها مدلولان مطابقي وهو بيان وقت الفضيل والتزامي وهو أن الظهر مقدمة على العاصر مثلا صحيحه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان باب ثمانية من أبواب المواقيت حديث واحد وحديث اثنين فيقال بأنه وإن كان في مقام بيان شنوه وقت الفضيلة لكن له مدلول التزامين أن الظهر مقدمة على العصر مثلا رواية عمر بن حنظله قال يزيد بن خليفة عفوا رواية يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت فقال إذن لا يكذب علينا وقد اعتمد بعضهم على هذه الرواية في شنو توثيق عمر ابن حنظل لقول الإمام في حق إذن لا يكذب علينا لكن سيدنا ناقش في سندها وهو عدم وثاقة يزيد بن خليفة نفسه إلا من خلال رواية صفوان عنه وحيث إن سيدنا لا يرى تمامية هذه الكبرى فيزيد ابن خليفة لم تثبت وثاقته كي تثبت وثاقته عمر بن حنظله لذلك هذه الروايه العظيمه الشريفه مقبوله عمر بن حنظله الداله على احكام في باب القضاء واحكام في باب الفتيه واحكام في تعارض الخبرين كلها بنظر سيدنا لا تفيد شيئا لعدم تماميه سندها على اي قلت ذكر انك قلت ان اول صلاه افترضها الله تعالى على نبيه اللهم على الله صلى الله عليه <تصفيق> الظهر وهو قول الله عز وجل اقيم الصلاه لدلوك الشمس فاذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك يعني شنو النافلة ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامه وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامه دخل وقت العاصر إلى آخر الرواية فيقال إن مدلولها الالتزام تقديم الظهر على العاصر ورواية محمد بن حكيم فلي مثلها وصحيحه البزنطي هذه رواية يزيد بن خليفة باب أبواب المواقيت باب عشر حديث واحد صحيحة البزنطي أبواب المواقيت باب ثمانية حديث اثني عشر سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ولكن لو قيل ان هذه الروايات وان دلت على الترتيب انما مدلولها الترتيب في فرجنه ساعة الوقت فلا دلاله لها على ان الظهر مقدمه على العصر عند المزاحمه وهنا سيدنا قدس سره اشار الى بعض الروايات الوارده في الحيض باب تسعة وأربعين. باب تسعة وأربعين وباب ثمانية وأربعين من أبواب الحيط. منها هذه الرواية. وهي رواية الفضل بن يونس حديث واحد باب 48 عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث قال إذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي بعدما يمضي يعني هي مسألتنا نفسها رأت الدم بعد مضي أربع ركعات إذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس اربعه اقدام فالتمسك عن الصلاه فاذا طهرت من الدم فالتقضي صلاه الظهر ما قال فالتقضي صلاتين او هي مخيرة قال شنو؟ هل صلاة صلاه الظهر بهذا المقدار يدل على محل كلامنا بشنو؟ بوضوح فإذا اختصرنا على هذا المقدار دلت على محل كلامنا بوضوح ثم قال لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها فربما يقول بعضهم بأن المشهور قد أعرض عن ذيل هذه الروايه باعتبار انهم لا يقولون مثلا بالاختصاص ولكن يمكن التبعيض بل في الحجيه من حيث الفقرات نعم حديث خمسه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سالته عن المراه تطمس بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاه يعني شنو الظهر قال نعم يعني ايش رايك في هذه بعد عن الظهر وفي مقام البيان بعد قال زالت الشمس هي ما صلت الظهر ايه هل عليها قضاء تلك الصلاه قال قال نعم ممكن الظهر يعني ممكن الظهر ليس بعزيز من الله يرزقك العزة إن شاء الله. في هذا الوقت على العصر ذلك عن فهي تامة تامة تام قصدكم نعم. نعم. نعم تام. تريد شيخ ولد تام. زين. بعد لا تتنازل شيخ انا خليك على على الكلام الاول يعني في هو مرمر الناحي هذه ما بتضرنا التي وردت فهر على لو قلنا ذلك السائل السائل. سائل يعني وقت الظهر وقت الظهرين قال تقضي تلك الصلاة سأله هل تقضي تلك الصلاة قال نعم وقية الروايات كلها عامة على كلين لا يا هذا صير بحريني لا تصير شسمه، صير ذوق بحريني بحريني لا تصير منه ومننا بقية الروايات كلها مطلقة المذكورة يعني هذه أوضح الروايات، فإن قلنا بتمامية دلالات هذه الروايات على تعين الظهر فبها وإن ناقشناها كما صنع الشيخ حسان وقلنا بأن غاية مفادها قضاء الظهر ولا تنفي غير ذلك فالمرجع القاعدة ومقتضى القاعدة هو التخيير فإن مقتضى المزاحم بين الفريضتين وعدم وجود مرجح لإحداهما على الأخرى أن الواجب هو ال جامع فما فاتها هو الجامع فتأتي بأربع ركعات عما في الذمان نعم الاشتغال شنو باع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذا ألغيت المزاحمة اذا ألغيت المزاحمة وقلنا مقتضى المزاحمة الجامع قلنا مقتضى المزاحمه هو وجوب الجامع يا الله قل مقتضى المزاحمه مو شبهه حكمه فرضتم انهما الأمران فعليان فرضتم ان الامرين فعليان عصار من باب التزاحم ومو من باب التعارض انت انسان فني لو كان المقام من باب التعارض يعني الدليل وجوب الظهر يتعارض مع دليل وجوب العصر فيتساقط الدليلان فنرجع إلى شبهة بدوية لا ندري فنقول يدور الأمر بين التعين والتخير فتجري البراء عن التعين أما إذا قلنا لا برجوعنا إلى إطلاق الادله هناك شنو أمران أمر بالظهر أمر بالعاصر حيث لا يمكن المكلف الجمع بينهما دخل المقام في باب التزاحم وإذا لم يكن هناك مرجح لأحد المتزاحمين على الآخر فالنتيجة هي أن الفعلي الأمر بالجامع إذن ندخل في سياق كلامنا لحنا رتبنا الكلام يا السيد الخوي على هذا رتبنا الكلام مع السيد الخوي أن السيد الخوي قال ساقط كلا الأمرين؟ قال لا مأمورة بكليهما معا في عرض واحد قال لا إذن شنو مأمورة بالترتيب قال عفوا مأمورة بالعصر وحدها أو جامعة. بالجامع قال هذا خلاف شرطية الترتيب إذن مأمورة شنو بالضهر نجينا شنو جئنا قلنا بأنه بعد الفراغ عن وجود أمرين هل الروايات تعين الظهر تعينت خلصنا إذا الروايات ما عينه الظهر إحنا متحفظين على إطلاق الأوامر ما رفعنا اليد مقتضى إطلاق الأمر بالظهر أنها مأمورة بالظهر مقتضى إطلاق الأمر بالعصر أنها مأمورة بالعصر لأن الوقت قد دخل بالنسبة إلى كليهما. غايه ما في الأمر شنو تزاحم تصل النوبة إلى التخيل حتى هو ذاكر أن السيد الخوي بعدين كمقتضى القاعدة لانه يقول مخالف لشرطية الترتيب ما عنده إشكال هو في فعليه الامر هو بالوقت بعد بس اشوف هذه المساله هذا تمام الكلام في هذا ال في هذه الثمره الثمره الثانيه وقد مضى البحث فيها وهي ما إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات مضى البحث فيها مع السيد الخوي قدس سره إلا أنه هنا أضاف شيء السيد الخوي بأنه إذا طهرت من الحيض وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فلم تأتي بالصلاة لأن خرج الوقت هل يجب عليها قضاء الظهر أو لا هي يجب عليها قضاء العصر؟ لكن هل يجب عليها قضاء الظهر وفي السورة السابقة الذي قلنا يتعين الظهر هل يجب عليه قضاء العصر أم لا قال لا ينبغي التأمل في عدم وجوب قضاء الظهر في هذا الفرد وعدم قضاء العصر. في الفرض السابق لتبعيه القضاء للفوت والفوت شنو فرع الامر ملي لكن هنا نقطه هو اللي هي محل نقاش وياه هذا الكلام كله سليم قال لو بلغ الصبي وقد بقي مقدار أربع ركعات أو أفاق المجنون وقد بقي مقدار أربع ركعات أو طهرة الحائض وقد بقي مقدار أربع ركعات فإنه لا يقضي إلا صلاة واحدة ثم قال ولو أسلم الكافر ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات فليس عليه إلا قضاء صلاة واحدة، فنقول هذا يتم على مبنى من عدم تكليف الكفار بالفروع كافر مثل مثل الحمار ويقول هو يعبر عن الكافر مثل مثل يعني لا يجب عليه ما هو يجب عليه حر حرية متونسية <تصفيق> وأما على المبنى المعروف من أن مقتضى إطلاق أدلة التكاليف شمولها؟ للكافر والمؤمن ولله على الناس ما قال على المؤمنين؟ ولله شنو؟ على الناس مثلا حج البيت أقم الصلاة لدلوك الشام فإن مقتضى إطلاق الأدلة شمولها للمسلم والكافر وإن كانت لا تصح منه الاشتراط الإسلام في الصحة لأنه شرط اختياري يجب عليه القيام به وبالتالي بناء على هذا المبنى لو أسلم ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فعليه جنو قضاء الصلاتين لا قضاء صلاة واحده وان كان لا يصح منه الا واحده الا انه كان مامورا بكليهما الا ان يقال المستفاد من ان الاسلام يجب ما قبل انه لا يجب عليه ما فوته لا يجب عليه عفوا قضاء ما فوته حال كفره كما هو المشهور بين الاماميه والحمد لله رب العالمين حتى في نفس الوقت